جوال تذكر. سبحانك ما أحلمك على من أسرك. سبحانك ما أحلمك على بس ما نزل بلع. أصيناك فحلمت. أصيناك فستو سوبا إلى هنا كتبنا إليه. تبنى إليك تبنى إن طرحنا بين يديك إن طرحنا بين يديك إلهنا, إلهنا هذه أيدينا ما رفعت لسواك ما رفعت وهذه جباهنا ما سجدت لعداك إلهنا إلهنا تخلق ويعبد سواك احد ما أعظمه ملاد السائلين ومجيب دعوة المضطرين إخوتي يا رعاكم الله هذا هو الله أهل العظمة والكبرياء هذا هو الله له الحمد والذكر والشكر والثناء هذا هو الله صمد تصمد إليه المخلوقات والأتوان والأرجاء هذا هو الله تفرد بالبقاء هذا هو الله آياته ودلائل عظمته مبسوثة في مناح الأرض وطبقات السماء وذرات الهوى هذا هو الله عظمه الصالحون والأولياء فضدوا إليه بالبكاء ومدوا إليه الأياد بالرحمة والدعاء إلهنا إلهنا تخلق ويعبد سواك تخلق ويعبد سواك وترزق ويشكر غيرك خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد هذا هو الله الذي نعصيه ليلا ونهارا هذا هو الله الذي نعصيه ليلا ونهارا لطالما فرطنا في جمه واسرفنا في حقه هذا هو الله <تصفيق> الذي يخشى كثير الناس ولا يخشون الله العظيم رب العس لك باستحيينا من الخلق ولا من رب الخلق يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما, واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده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 فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحان من دام, دام ملك سبحان من لا ينبى السجود إلاك سبحان من تبرز بالبقرة إلى نعلم أن ما نزل بلاء عُن بذنب ما نزل بلاء ما نزل بلاء إلا ولا يرفع إلَّا بتوبة إلى تبنا إليك تبنا إليك إن طرحنا بين يديك إن طرحنا بين يديك إلهنا إلهنا سبحانك ما أحلمك على من أصلك سبحانك ما أحلمك على من أصلك أصيناك أصيناك فستر أصيناك وفي العرصات غفرت إلهنا تخلق ويعبد, سواك تخلق ويعبد سواك وترزق ويشكر غيرك خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد وشرنا إليك صاعد تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعام